وخص هذا الميت بالروح والراحة والرحمة والمغفرة والرضوان اللهم إن كان محسن فزدك في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه ولقه الأمن والبشرى والكرامة والزلفى برحمتك يا أرحم الراحمين